of <laughs> Phone <laughs> ringing. All <sighs> and زيد بن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله على اله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في سياق كلامه على حكم المراسيل التي تعددت طرقها أحسن.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 قد علم أنه لم يواطئ الأول فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال فيعلم قطعا أن تلك الواقع حق في الجملة فإنه لو كان كل منهما كذبها عمدا أو خطا لم يتفق بالعادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل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 وروي فلم تجري العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع الطول المفرط بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه نعم لا أنشعها نعم وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله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 التي لا تعلم بهذه الطريق بل يحتاج ذلك إلى طريق طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر، وأنها قبل يتولح الحمد لله صلى الله وسلم وبركاته على أبيه ورسوله وآله وصحبه يكر الشيخ هذه الجملة يعني قاعده منهجيه ل لمعرفه بعض الاخبار والروايات والحديث يقول مثلا قد يأتي الخبر من طرق لا يكفي الواحد منها كالمرسل والمنقطع او الذي فيه راو ضعيف يقول الشيخ فمثل هذا إذا تعددت الطرق طرق ذلك الحديث أو القصة أو الخبر وعلم يعني بنظر العقل والعادة أنه لم يكن هذا الخبر عن تواطؤ. تواطؤ باتفاق أو اتفاق من غير قصد كما تقدم فإنه حينئذ يعلم أنه صحيح لأنه جاء من جهات عدة وعلم بدلالة الله العرف والعاده والقائده عرف ان مثل هذا لم يكن عن تواطؤ ولا عن محض اتفاق ولا يمكن ان يكون وقع اتفاقا اي صدفه من غير تواطؤ فحينئذ إن يعلم انه صحيح ولا سيما اذا كان الخبر فيه تفاصيل فانه اذا جاء من طرق متعدده فانه يعلم انه لم يكن عن تواطؤ لان كنا انه جاء من جهات عده ما ما يمكن أن يتم تراثر ومثل هذا لا يتأتي فيهم الاتفاق صدفة مثل قصة فيها تفصيل قصة طويلة يرويها هذا يأتي يأتينا أو تاتينا من, من طريق وتأتي من طريق آخر أو طرق وفيها هذا التفصيل فاننا نعلم إن, ان هذا يدل على صحه هذا الخبر او هذه القصه وذلك على يعني لامرين الامر الاول انه قد جاءت من طرق متعدده وثانيا ان هذه الطرق لا يمكن ان يتواطا فيها الرواه قصدا ولا ان يقع ذلك اتفاقا يمنع من الاول انهم طرق مختلفه جهات يعني ما لغوها جهات مختلفه فهذا بتعدد الجهات وتباعد ما بين اهل هذا الطريق او رجال هذا الطريق ورجال هذا الطريق هذا يمنع من التواصل وكون القصه طويله وفيها تفصيل يمنع من الاتفاق الذي هو مجرد صدفة ويضرب لهذا مثلا مثال واضح يقول معروف انه من الممكن ان يتفق شاعران على نظم بيت بيتين او ثلاثة يتفقان بمعنى انه كل منهما ينظم هذه من غير ان يتواطى مع الاخر من غير ان يتواطأ مع الاخر و ويقول ذلك مجرد اتفاق اما ان ينظم قصيده طويله وينظم الاخر نفس هذه القصيده هذا يعلم أنه لا يمكن لا بد أنه أنهم انه قد تواطأ إما أن يكون تواطأ يعني أنه نظمها هذا وما ما الآخر منه ما يمكن أن ينظم هذا القصيدة بأبياتها وينظم الآخر وهما درعا هذا ممتنع في العاده لأن القصيدة طويلة وهكذا القصه الطويله التي لها فيها فنون وفيها تفصيلات اذا تعددت الطرق دل على صحتها لان التواطؤ في مثل هذا لان التواطؤ منتفي لتباعد ما بين اهل هذه الطرق ويمتنع مجرد الاتفاق من غير قص يمنع من كون القصة طويلة ما يمكن يأتي هذا بنفس القصة وما فيها من التفاصيل إذن نعكم على مثل هذا بالصحة من زيتي تعدد الطرق المختلفة، ومن زيتي تعذر التواطؤ، يمتنع التواطؤ والاتفاق، ومثل أن يقص عن يخبر إنسان عن حدث. فيه تفصيلات ثم يأتي آخر ما له علاقة بالأول ما له ليس له علاقة بالأول فيخبر بهذه القصه نفسها مما يدل على عدم التواطؤ لتباعد ما بينهما وعدم الاتفاق لأن القصة طويلة وفيها تفاصيل لا يمكن أن أن يقع الاتفاق عليها. فهذا منهج للحكم على بعض الأخبار والأحاديث الحكم عليه بأنه بأنه صحيح. وإن كان الطريق الواحد لا, لا يعول عليه فالمرسل والمنقطع وما ومن فيه راو ضعيف هذا مضمون ما يقدروه الشيخ في هذه الجملة بمناسبه الكلام في المراسيل والمرسل هو ما سقط منه الصحابي وقد يطلق اسم المرسل على المنقطع نعم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 قتل قرنه ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أو شيبة وهذا الأصل ينبغي أن يعرف فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والتفسير هذا أصل تألنا وهي قصة بدر وقع عزوة بدر عزوة بدر كما يقال شهرتها تغني عن الاثنان وهذا كثير من الوقائع والاخبار المعول فيها على الاستفاضه يعني غزوه بدر لا, لا يمكن لاحد ان يشكك بها بوقوعها من الأمور المشهوره عند المؤرخين فهي معلومه علما ضرورية وكذلك من جزئياتها ان علي وحمزه وعبيده تبارزوا مع امثالهم من قريش من جيش المشركين في غزوه بدق وكيف نزلت فيهم قوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربه وقتل علي الوليد وقتل حمزة. اسمه عتبة أو شيء. عتبة نعم عتبة عتبة أو شيءه يعني المهم اللي بين هؤلاء وهؤلاء الثلاثه أمر مستفيض معروف لا مجال للتشكيك فيه وابن القيم يستدل يعني على يعني المناسبات الاسماء يقول اسماء المبارزين من المشركين كلها تنبئ عن الضعف وليد عتبة شيبة كلها فيها وهذا علي حمزة عبيدة فيها قوة استشر بهذا لدلالات الأسماء سبحان الله ضعف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 وما ينقل من اقوال الناس وافعالهم وغير ذلك الله. نعم هذا أصل نفس نفس التقرير السابق يقول هذا اصل نافع يعني الاعتبار بهذا المعنى كون ياتي من جهات من طرق متعدده تمنع التواطؤ وتكون يعني المروي يعني فيه كثير من الامور وتفصيلات مما يمنع وقوع ذلك اتفاقا من غير قصد فهذا اصل عظيم يعرف به يعني حكم او صحه كثير من المرويات والاخبار ناس ولهذا اذا روي الحديث الذي يتاتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر جزم بأنه حق لا سيما إذا علم أن نقلته ليسوا ممن يتعمد الكذب وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط فإن من عرف الصحابة كابن مسعود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 أو سعيد بن المسيب أو عبيدة السلماني أو علقمة عبيدة لا أحسن الله أو عبيدة السلماني أو علقمة أو الأسود أو نحوهم وإنما يخاف على الواحد من يخاف على الواحد من الغلط فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للإنسان ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا على كل حال يعني ايضا يؤكد, يؤكد سبب بان من الروات ما يعلم من حالهم انه لا انه يمتنع وقوع الكذب منه والأصل ان الصحابه كلهم عدول وكل ما نقل عنهم او, أو رووه عن نبيا فهو صحيح فمن الصحابة ومن التابعين من هو معروف ومشهور بالعلم والصدق فلا يشك في أحد منهم لأنهم أئمة أئمة من الصحابة كابن الصعود وعظم وخلقها الراشدون عموما فيعلم من حال هؤلاء الرواة. انهم لا يتعمدون الكذب حاشاهم ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعروه وقتاده والثوري وامثالهم لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه الله فإنه الله. قد يقول القائل ان ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعه حفظه رحمه بهمه. الله والمقصود أن الحديث الطويل الل... وأن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطاه امتنع عليه أن يكون غلطا كما امتنع أن يكون كذبا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 غلط في بعض ما جرى في القصة هذا تقرير تأكيد لما سبق تأكيد لما سبق أنها إلا جاءت من طرق متعددة يعلم أنه لم يكن بينهم اتصال ولا اتفاق ولا تواطؤ. فيعلم حينئذ أن القصة صدق لأنه يمتنع فيها التواطئ ويمتني أن تقع في روايتهم اتفاقاً أي صدفة هذا بحكم يعني بمعرفة الواقع وهذا بحكم العادة نعم ف... ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة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 وهذا إجماع على الخطأ، وذلك ممتنع. وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على أو الكذب أو الكذب على الخبر، فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطن يكون بخلاف ما اعتقدناه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 يقول أن ذهب جمهور اهل العلم على ان خبر واحد اذا تلقته الأمة بالقبول فانه يفيد العلم خبر واحد هو خبر الاحاد ثالثا يقول هذا خبر واحد او هذا من خبر الاحاد والاحد خلاف المتواتر فهذا فالخبر ينقسم اولا الى قسمين متواتر واحد المتواتر ما نقله عدد تحيل العاده تواطؤهم على الكلب عن مثلهم عن مثلهم الى ان يبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم او من انتهى اليه خبر من كلامه فانه حينئذ يصير متواتر ما معلوم قطعا لانه جاء من طريق التواتر جاء بطريقه التواتر والقسم الثاني الأحد والأحد ما جاء من طريق واحد أو طريقين أو ثلاث أو ثلاثة أو أكثر ما لم يبلغ حد التوافر. فما جاء من طريق هذا اسمه غريب، وما جاء من طريقين يسميه بعضهم عجيب، وما جاء من ثلاثة طرق، ما جاء من ثلاثة طرق فإنه المشهور. ويبقى محافظا على هذا الاسم حتى يبلغ التواتر المتواتر يفيد العلم يعني يفيد القطع واما الآحاد فإن لا تفيد القطع بل تفيد الظن الغالب لكن اذا جاءت جاء الخبر من طرق وتلقته الامه وتلقته الأمة بالقبول سبحان الله فإنه يفيد العلم وهي مسألة طويلة الأبحاث بين أهل السنة وغيرهم صح. هذا هو الفرق بين المتواتر والاحاد المتواتر المقبول خلاص مطلق اني انا متواتر استغفر الله استغفر الله واما الاحاد فان الاصل انهم يفيد الظن لكنهم يفيد العلم اي القطع بالقراءات وهذا هو مذهب جمهور العلماء لكن يقول الشيخ ان بعض المتأخرين هم الذين أحدثوا القول بأن خبر الاحاد لا يعول عليه ولا سيما في العقائد فلا يستدل به في العقائب أمنت بالله أمنت بالله أمنت بالله والصواب إلى خبر الأحد منه المقبول ومنه المردود كما أوضح ذلك الحاجر من الحجر في نخبة الفكر منه المقبول ومنه المردود فما توفر في إسناده الصحه الصحة صحيح وإن نقص وخف الضبط فا حسن بغيره. فما توفرت فيه الشروط فهو المقبول وهو يقسم قديم الحديث قديما عند الائمه صحيح ولا ضعيفه قسمان صحيح وضعيف ولكن من حين جاء الترمذي ثم الذين جاءوا بعده قسم الحديث الى ضعيف وصحيح وحسن وغريب ومن العجيب إنه ثارثاً يجمع بل كثير ما يجمع يقول الحديث حسن صحيح أو حسن صحيح غريب كله يجمع فما توفرت فيه الشروط الصحيح لذاته أو الصحيح لغيره أو الحسن لذاته أو الحسن لغيره إذا تلقت الأمة بالقبول أفاد العلم نعم بعد ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له او عملا به أنه يوجب العلم وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام انكروا ذلك ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك وهو, وهو قول أكثر الاشعريه كأبي إسحاق وابن فورك وابن فورك وأما ابن الباق الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك وتبعه مثل أبي المعالي وأبي حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثالهم من أئمة الشافعية وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وامثاله من المالكيه وهو الذي ذكره ابو يعلى وابو الخطاب وابو الحسن ابن الزاغوني وامثالهم من الحنبليه وهو الذي ذكره شمس شم الدين السرخسي وامثاله من الحنفيه واذا كان الاجماع على كل حال كان الشيخ يعدد أصحاب المذاهب ويقول إنهم كل أصحاب المذاهب ألا إما وأصحابهم ومن يقول بقولهم يرى حجية يرى حجية خبر الواحد وهذا معلوم بطرق كثيرة ولكن منها ما ثبت من ان الرسول عليه الصلاة والسلام يبعث في الأمر الواحد يبعث في بعض الأمور يبعث واحدا إما برسالة سبعية أو برسالة خطية يبلغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم شواهد والشواهد على رضو الخبر الواحد شواهده كثيرة الجماعة الذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس. جاءه وجرهم يصلون لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى الكعبه فستحول واستدار هذا مما يستدل به العلماء على قبول خبر الواحد ودلائله كثيرة ومستفيضة ولو لم يقبل إلا قول يعني أكثر من واحد ويراب الواحد واحد يعني في السيد ما هو واحد وبس إذا روى الخبر فلان عن فلان عن فلان عن فلان هذا سنة واحد فإذا سموا سميت هذه الأسانيد أحد في مقابل المتواتر المتواتر المقبول المطلق وغوا المردود إنما يرد بسبب ساقط في السند أو طعن في الراوي كما قرر ذلك الحافظ ابن حجر في نقبة الفكر نعم وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة والمقصود هنا أن تعدد الطرق هذا الشيخ يبدي ويعيد يقول ما ثبت فيه الإجماع هو صحيح لأن الأمة لا تجتمع على ضلاله لا تزال طائفة من امتي على الحق واحدين لا يضروا من خذلهم ولا من خالف حتى تقوم الساعة فخبر الواحد يعني مقبول في الجملة ولكن الإجماع يجب التسليم له ولكن يعلم أن النزاع إنما يرد إلى الكتاب والسنة الرد إلى الله والرد إلى الكتاب والرد إلى الرسول هو الرد والرد إلى الرسول هو الرد الى سنته صلى الله عليه وسلم واما الاجماع فانه دليل على الدليل فان الامه لا تجتمع على ضلال فلا بد ان يكون لهذا الاجماع مستند من الكتاب والسنه علمه من علمه وجهله من جهله سبحان الله إيه وهنا مهمة وهو يقول إن الإجمعات ليس المعتبر فيها اجماع جميع الأمة علمائهم وعامتهم واصحاب سائر تخصصات لا بالنسبة للحديث فما أجمع على روايتي الحديث يعلم تعلم ساعته هذا إجماع وما كان من المسائل الفقهية فكذلك إذا أجمع هذا إجماع أصحاب هذا الشأن وقس على هذا فلا يعد في الإجماع على شيء من لا يحسنه ولا يعرف عنه شيء فما إذا أجمع الأطباء على حكم حالة فان كذلك يعتبر بإجماع عملا هذا هو تحصتهم نعم والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعري او الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول لكن هذا ينتفع به كثيرا في علم أحوال الناقلين ينتفع به؟ لكن هذا ينتفع به كثيراً في علم أحوال الناقلين وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك ولهذا كان أهل العلم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 فصار يعتبر بذلك ويستشهد به وكثيرا ما يقترن هو والليث بن سعد والليث حجه ثبت ايمان رحمه الله وكما انهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ فانهم ايضا يضعفون من, من حديث الثقه الصدوق الضابط اشياء تبين تبين لهم غلطه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 فالإنسان القاصر السطحي يقول هذا إثناء صحيح ولهذا التحقيق انه ليس كل ما صح سندا يصح متنا لان شروط الصحيح ان يرويه عدل ضابط عن مثله وهو اتصال ثان وأن يسلم المتن مثل الحديث يسلم من العلة والشدود يقول شفاء كما يقبل المحدثون رواية سيئ الحفظ ويعتبرون بها ويستشهدون بها كذلك يردون بعض حديث العدل الضابط الثقه لأنه تبين لهم أنه غلق فيقولون فلان غلط فالمقصود ان اهل الحديث لهم في هذا يعني العجب العجاب في تمييزهم للاحاديث يحكم واحدهم عن الحديث من اول وهله يعرف ان هذا الحديث لا يكون لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم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 وبهذا نماذج واسع ثبت في الصحيحين عن ان ابن عباس رضي الله قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونه وهو محرم سبحان الله وهو معلم يتزوج على ممنوع لانه يعلم لا ينكح المعلم ولا ينكح ولا يخطب بدوات ولا يخطب قال أهل العلم إن حديث ابن عباس هذا غلط ما الدليل؟ الدليل أن ميمونة نفسها رضي الله عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلم وهكذا أبو رافع الذي هو رسول بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة فهذا من اغلاط الثقات والاثبات فحكم العلماء على أن حديث ابن عباس غلط، قالوا فإن ميمونها أعلم بنفسها وأبو رافع السفير أعلم بحقيقة الواقع نمش <تصفيق> الله <تصفيق> صلى <تصفيق> الله عليه <عبر الله> وسلم <صلوه> صلى الله عليه وسلم <سؤال> الله نعم سبحان الله يعني ما شيء ما يمكن ان يمثل به ان المعتبر في الاجماع اجماع كل اهله شيء من السعود في الحديث حديث على على حديث على قبوله او اجماع على رده وكذلك إجماع الاطباء في ما يجمعون عليهم من القضايا الطبيه وهكذا ولعل من هذا اجماع اهل الحل والعقل في الامه على تنصيب ولي امر فإنه ليس المعتبر في تنصيب الإيمان رأي العام والدحماء هذا حوله إلا رأي له إنما يرجع ويعول على أهل الحل والعقد في الأمة والله أعلم أسمى أبي ساط الله نعم قال رحمه الله وأنما وقع في بعض طرق وقع في بعض طرق البخاري أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر مما وقع فيه الغلط وهذا كثير نعم هذا أمر معلوم لا تزال أن يلقى فيها و... وفيما عندما احتجت الجنة والنار فقال النار في الجبارون والمتكبرون وقال في الجنة فيها في يعني الفقراء والمساكين والضعفة فقال سبحانه وتعالى ان أنت على بي أذب بك من اشاء وأنت رحمتي للجنة أرحم بك من يشاء وليق إليكما من أحا فأما النار فلا تزال في جهنم يلقى فيها حتى يضع رب العدد فيها قدم كافي رواية عند البخاري بالعكس وأما النار فينسع الله لها اقواما فيدخلهم إياه صاب جنة ما يقولنا فصل فصلوا بعد ذكروا الناس في هذا الباب طرفان أحسن في <تصفيق> أحسن الله إليك هذا سائل يسأل يقول بعض الآيات بعض آيات الوعيد يكون المخاطب فيها الكفار وما اعد لهم كيف يتدبر المؤمن وكيف ينزلها على نفسه أعوذ بالله أعوذ بالله بالله والله في الكفار ينزلها على نفسه إيه ينزلها على نفسه بحيث يسأل غضبه العافيه هو لله الحمد ليس هو منهم ليس من أهلها لكنه لا يعمل. يسأل ربه العافل الحمد لله أرى إذا قرأت إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا الحمد لله أنا لست منهم لست كافرا أنا مؤمن بالله أنا أؤمن بالله ورسوله أؤمن بآيات الله لا اكفر بها لكن إذا قرأت هذه الآية أقول أعود بالله من حال الكفار أعوذ بالله من العاقبة، أعوذ بالله من الكفر، من الكفر يعني مثل هذا، أعوذ بالله من النار، حن تنزلها على زكوت، يعني إذا يعني تستشعر إنه كابر. لا نعم. عليك هذا سؤال من الشبكة من أمريكا يقول أخت مسلمة تزوجت من شاب مسلم في أمريكا بموافقة ولي الفتاة المقيم في بلاد المسلمين. وتم توثيق عقد الزواج بواسطة المحاكم الأمريكية وبحضور الشهود، ولكن بدون مأدون شرعي. فهل هذا الزواج صحيح؟ لا لا لا. ما هو وضع السؤال بموافقة؟ هل استناب من يعني المأدون ليس شرطا؟ المأدون ليس شرطا؟ هل هناك هل وليها في البلاد الإسلامية استناب شخصا وقال زوج ابنتي هذا هو المهم فإن كان قد استناب مسلما عنه في الإيجاب قال زوج ابنتي ففعل وتم ذلك في المحاكم كتبوا كتبوا حضر فلان وزوج فلان كتابه فعندي هنا هذا صحيح. يعني ال الولي هو الوكيل والشهود كذلك حاضرون. غاية الأمر إن الكتابة تمت في مكتب في مكتب كما تقول المحاكم. فالمأذون ليس شرطا المأذون ما هو إلا مشرف ومسجل هو يسجل الم... يعني المعلومات يكتب اسم الولي الشهود اسم الزوج اسم الزوجة ويأخذ تواقيعهم إلى نعم والله أحسى الله إليك هذا سؤال يقول هل القياس مثل, الإج... مثل الإجماع دليل... يظهر الدليل أو هو دليل في ذاته لا هو دليل في ذاته لأنه مستنبط من نفس الدليل الدليل على الأصل ولكن لحدية القياس عدلة هل طاينون بالقياس؟ القياس لا هم كل بالاجماع بالإجماع لكن الإجماع قالوا انه دليل على الدليل لكن بسبب إنه إنه, انه, انه لا بد أن يكون حقا الإجماع الصحيح لا بد أن يكون حقا استغني به عن البحث عن الدليل خلاص عندنا يقين ان هذا الإجماع لا بد أنهما مبتن أو مبني على دليل من كتاب أو سنة نعم أحسن الله إليك هذا أخونا بن جاسم من الإمارات يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ففي مساء يوم الجمعة الموافق 27 من الشهر الماضي وأثناء درسكم المنقول عبر الشبكة من مسجد الفليفي وصلتكم, رس وصلتكم رسالة من دولة الإمارات يخبركم المرسل فيها أنه صدر قرار من الدولة بإلزام المواطنين الراغبين بتجديد جواز السفر أن يحلقوا لحاهم وأن القرار ذاته قد طبق في دوائر أخرى ولكن بعد التحري والاستفسار قيل لي أن هذا الكلام هو مجرد إشاعة ليس إلا الحمد لله هذه بشرى جزاك الله خير يهود ذكر أنه يريد أن يخبرك جزاك الله هذا سمعنا به اولا قديم قبل السؤال هذا الذي سال خصه بالقطاع العسكري وذكر هذا بالقطاع العسكري وقلت للذي سالني دافعوا انت وزملائك دافعوا لعل الله يدفع بكم الشر وان لم فالحمد لله لا تطولوا رزق بمعصيه الله وكونوا اقوياء إذا كالأخير طيب كمل, كمل. كمل. هو قال في الأخير نعم لقد تم إلزام العاملين في السلك العسكري والشرطة هنا بالدولة بحلق لحاهم ولكننا لم نسمع بأن القرار أصبح مطبقا على الجميع والسلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وهذا سائل يسأل يقول أحسن الله إليكم هل يصح تسمية المولود بعتبه وهل اجسنابه أفضل أم لا وهل يصح التسمية بالوطن ممكن أن الأسماء فيها وفيها الأحسن وفيها إيه إيه القبيح وفيها اقبح وفيها محرم محرم حرام التعبيد الغيلة عبد الشمس عبد السيد عبد الحسين هذا حرام و ملك الملوك ان إن أخنا عثم من تسمى ملك الأملاك وما إلى ذلك أما عثم جالس اسم بس لكنه ليس مختارا ليس مختارا لا يسأل عن عبد المطلب عبد المطلب تركه أولى لأنه يوهم ما كل يفهم المقصود لأنه نقل لنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب في باب يعني يعاد الأبواب في, في التسبيح نقل نقل علي بن حزم قال أنه أجمع العلم على تحريم كل اسم معبد لغير الله. حاشا عبد المطلب. عبد المطلب هذا لقب لجد النبي صلى الله عليه وسلم. لقب لقب. وإلا اسمه شيبة. هذا أيضا نفس الجد. قيل إنه كان قد خرج مع عمه المطلب إلى المدينة. فرأه أهل المدينة وقد تغير لونهم فص. فقالوا هذا من من هو هم لا يعرفونه قالوا هذا عبد المطلب فصار لقب حتى ان النبي عليه الصلاه والسلام قال وهو على البغله يركضها انا النبي لا كذب انا انا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم نعم وهذا سائل من الشبكة يسأل عن صحه بعض العبارات الأولى دعي الغدر لرب الغدر هذا كلام نسأل الله العافيه يوهم يوهم إن كان كان يريد برب الغدر دعي الغدر لأهله يعني لاهله لأهل الغدر نسأل الله العافيه دعه فأنت لا تكن من أهل الغدر اترك الغدر لأهله لكن كلمة الرب رب بالغدر كأنه اضافه إضافة الغدر إلى الله فينبغي ترك العبارة وإلا قل ترك الغدر لأهله تترك لأهله أنت قد عافاك الله نعم, نعم أنا أوضح الله شيخي دع الغدر الغدر في رب شو هو الغدر لا لا الغدر أنت غلط أنا غلط نعم دعي الغد الغد يعني باكر داعي الغد داعي الغد لرب الغد هذا الجائز لأن الله هو الذي يعلم ما في غد هو الذي يعلم ما في المستقبل وما تدري نفس ماذا تكسب غدا فهو يقول يعني التقريرات بديلها خل المستقبل لله خلوا لله الله تعالى يدبر ما يشاء ويحكم فيه بما يشاء ومعنى ذلك فعلى هل تكون الكلمة لا شيء فيها لا بس الكلمة الثانية هي قول قلبي دليلي هذا ما يصح عن الاطلاق قد يكون الانسان يعني يقع في نفسه امور هي صحيحه وقد يقع في نفسه امور كاذبه فلا يصح ان يعول الانسان على كل ما يقع في نفسه فالقلب لا يصلح دليلا لكن احيانا يقولون وللقلب على القلب دليل حين يلقاه بعض الأمور تجي في النفس وتكون صادقة وقد يكون فيها أمور كأذبة فلا أصدع إطلاق قلبي يدري لي بقي عبارة عن دونك يقول شاءت لا أو عفوا يقول جاءت الأقدار أو تسوقها الأقدار هل هي من جنس قولنا شاءت الأقدار هذا سؤال تلك في الصباح اللي أظنها اليوم من الأمس. فلا أدري لماذا التكرار لا ليس مثل جاءت الأقدار غلط لا يجوج فلاك وما تسوقه الأقدار أو جاءت الأقدار صحيح نعم انتهى الله الله يا بدي أعصر <تصفيق>